سيدين الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وفنون الموسيقى ضيفة هذه الحلقة كتبت في إهداء الكتاب الذي صدر لها مؤخرا للأغنية التي بقيت وقت أن ضللنا الطريق ولكل صناع الأغنية هذا الإهداء هو موجه لكل عشاق الفن والصناع الأغنية في العالم العربي من خلال رصد قدمته الكاتبة عن كثير من القضايا المتعلقة بالأغنية منذ عام 1901 وحتى عام 2017 هو إبحار في عالم الأغنية المصرية وأيضاً تحليل لتأثيرات الأغنية والموسيقى على الحالة النفسية وأيضا على الوضع الاجتماعي للمصريين مشاهدينا الكرام نبحر معكم اليوم في هذا الكتاب كتاب الأغاني الذي كتبته الكاتبة الشابة بسان تحسين ونبدأ معكم اللقاء على الفور Okay. Uh -huh. الكرام ضيفت هذه الحلقه الكاتبه والقصة فسان تحسين هي بالاساس دارسه للصيدله ولكنها عاشقه الأدب ومن بعده بدأ الاهتمام بالأغنية والموسيقى لتقدم كتاب به تحليل ودراسة مهمة جدا عن الأغنية المصرية من سنة 1901 وحتى 2017. أهلاً بيك، أهلاً بيك أهلا السادة المشاهدين ويا رب الكتاب يجدي وينفع المجتمع المصري لأنه معمول للمجتمع المصري وبالمجتمع المصري. إيه تغيير الأغنية في المجتمع وتغيير الأغنية بالمجتمع؟ طيب لي الأغنية يعني أنتي بدأتي كتابك بعنوان لماذا الأغنية يعني في فصل, فصل ابتليتي ب... بهذا العنوان لماذا الأغنية؟, الأغنية لماذا الأغنية لأن أغنية كفن بتتكون من لحن كلمات أداء م. احنا أغلب الناس اللي بيجي يتكلم بيتكلم مع كمال احترامي على الموسيقى على العزف الموسيقي على النوتة الموسيقية ما حدش بيكلم على شخصية الأغنية أين شخصية الأغنية م. لما أجي أنا بتكلم على فن لازم اتناوله كشخصية مستقلة. <تصفيق> كشخصية مستقلة ما حدش اتكلم على تأثير الأغنية. تأثير الأغنية يمكن لأن الأغنية اكتر فن سلس واكتر فن ما بيحتاجش الوسيط بينه وبين المتلقي فعشان كده ضاعت هويتها. <تصفيق> فانا من خلال بعض التحليلات حاولت اقول لا الأغنية اهم فن بواحد اتنين تلاتة. أول حاجة أنا من منظور النفسي للأغنية ان التأثير النفسي للأغنية بي بي اهم تأثير عن باقي الفنون ان أنا مثلا لو اتكلمت عن المسرح لو تكلمت عن الرواية لو كلمت عن الأدب أنا محتاجة أدرس الأول مش لو حالتي النفسية مش, مش كويسة مش دايما حقرة مش دايما هنزل أروح مسرح إنما ممكن أسمع أغني حزينة لو أنا فرحانة حاسم أغني فرحانة ولو هحب على الأغنية فهي الأغنية بتبقى الشريك في كل تفصيلة في حالاتي النفسية م. تمام؟ إلى جانب مثلا الأغنية هنلاقي ده التأثير النفسي عايزة أتكلم على التأثير الاجتماعي هلاقي ان الأغنية أخذ كل شرائح المجتمع وكل حالاتي النفسية م. لو أنا هشجع مثلا فريق بعينه هلاقي أغنية للتشجيع هلاقي الاغنيه جنبي في المدرج حلاقي مثلا عايزة أروح احتفل بمناسبه نجاح حلاقي وحيه قلبي وافرحه حاليا دلوقتي بقت في موضه للشباب في الكليات ان في اغنيه التخرج مش التخرج بس عيد تخرج ده في المدارس اغنيه تمام, أغنية تمام. ف... فلاقيها جنبي مم. في كل وقت الأغنية والحاله الاقتصادية مثلا لو حاجه اتكلم طب ايه اللي دخل الأغنية في الاقتصاد لا الأغنية طبعا دخلها في الاقتصاد بطريق مباشر وبطريق غير مباشر بالطريق المباشر ان عندي مثلا حضرة باتنين اجزامبل الاولاني ان انا عندي حفلات ام كلسون مم. كانت دخل اساسي للجيش بعد ناكسة 67 تسليح الجيش كان بالاغنية مم. عندي مثال اغنية دي اللي اعلى مشاهدة في 2017 واغنية العام دي سباسيتو بعد عرضها الفيديو كليب بتاعها بعد اقل من 7 شهور بعد ما اخلت اعلى ريت جزرية بورتريكو اللي اتصور فيها الفيديو كليب بتاعها زادت نسبة السياحة السي ريحا فيها ال 45% مم. ده بالاغنيه فده يؤكد اهميه الاغنيه وان بالصبت. ازاي الناس مش ملتفته للاهميه دي وازاي ممكن كمان مم. تستغل بالزبط. وتوظف وتستغل وتوظف ان انا لما باجي اعمل عندي سلعه عايزة اعمل لها دعايه بعمل اعلانات التلفزيون اغلبها مزيكا ليه لانها بتجذب المتلقي بتعمل حاله مم. شوف طب احنا الحلقة الحلقه بدليده وإنتي, وانتي بتشوفي الفاصل اللي قلتي العشق الاول يعني انت اكتر فنانه بتحبيها طبعًا. وده طبعا بسبب دراستك للغه الفرنسيه اكيد كل واحد دراسته بتكون مأثرة, مأثرة في اختياراته كتير. بشكل كبير جدا فانتي بتشوفيها هي النموذج او هي الملهمه او هي الايقونه الايكون. هو طبعا انا اول ما بديت اسمع كنت بسمع غربي <تصفيق> دليدة ابتدت ان هي أولاً اكتر فنانة حصلت على جوائز لو انا هتكلم من من حيث الجوائز هي اعلى فنانة اخدت جوائز هي فنانة غنت في اول مرة ما كانتش لسه دي موضه ان تغني باكتر من لغه غنت باكتر من سبع لغات حية مه. تمام الفنانة الوحيده اللي غنت جميع الوان المزيكا الغربي مه. وتنقلت ببراعه وبسلاسه وبنجاح يعني في, في طفره بدايه الديسكو في اواخر السبعينات دليدا قدمت الديسكو مه. عملت وكان بتعمل شو على المسرح كان تعمل استعراضات و جانب هي حتى لما غنت اغاني قديمه باعاده توزيع غنتها بشخصيتها ونجحت الاغاني بها مم. يعني في مثلا لافيون روز عملتها دويتو تمام بشخصيه دليله انا نسيت مثلا هي اللي خلاص فاظهرت شخصيتها تمام. إلى جانب ان مثلاً لو حتكلم على الأغنية المصرية مع دليدة هقول إن أول ميدلي مم. اتعمل اغاني أغاني كان سنانية. دليدة مم. وأول ميدلي في الفترة دي أو في الحقبه دهيت ودليدة هي اللي قدمته لو حسمع حلوة يا بلدي مم. خلاص دليدة أغنية وطنية لو حتكلم على سلمى يا سلامه أغنية تراثية مم. تمام مين اللي غناها دليدة يعني ذلك هي الملتامة لا يعني في كل حاجة دليدة طيب سبب الكتاب ده اللي احنا شايفينه كتاب الأغاني هو موسيقى المهرجانات يعني انت قلتي ان لما ابتديتي تسمعي موسيقى المهرجانات المنتشرة جدا في الشارع اجبرت ان انا قلتي لا يعني في وقفة في وقفة طبعا وفيه قوية وابتديت تقول اه انا مش بسمع عربي خلاص بس اللي بيحصل ده اسمه اسفاف نفسي. انا هحس مع ام كلثوم انا دخلت على طول على ام كلثوم هحس مع الفقره الحفله بتاعتها كل يوم من ساعه كذا لساعه كذا وبدات ان انا اكرس نفسي في الاول جذبني الصوره يعني قلت لا انا عايزه اشوف الجو العام قعدت اشوف الناس قاعده هديها بتسمع اشوف الطبقات المختلفه ان راجل بعباية تمامه أو بجلابيه وقاعد يسمع لربعيات الخيام ايه ده يعني هي الناس بتقدر تفهم م. لغه عربيه فصحى يعني المهرجانات دي مش لغه الشارع ابتديت مرة أتفرج مرة اسمع المقدمة الموسيقية المرة الثالثة ألاحظ مثلاً إنه المقدمة الموسيقية محمد عبد الوهاب أطول مقدمة موسيقيه ممكن اسمعها في حياتي مم. ابتديت ألاحظ كلمات ابتديت اردت ابتديت كأنك أخد بالي. في العصر كله اكتشفت مم. ومن هنا ابتدى يبقى أخد بالي مثلاً من الوقفات بتاعتها لما ابتديت أسمع مثلاً في برنامج تاني او في تعليق حد لقى الترب العرب دي <تصفيق> اعمل سيرش <تصفيق> مع القراءات لا الموضوع طب اسجل نوت اسجل اسجل اسجل يا بما انك عشان مش دارسه موسيقى فأنتي ابتديتي الموضوع من اوله كباحثه وهاويه يعني انك تكتشفي عالم الموسيقى ومفرداتها وتفاصيلها كلها. طيب إحنا حنبتدي إحنا كمان معاك يعني اكتشافاتك من أول 1901 لغاية دلوقتي ولكن حنوقف مع مدام تحب بتنكر لي <تصفيق> ال 1901 الأونية في مصر كان شكلها زي وكان تأثيرها كمان على الناس عامل زي اللي اكتشفتي ونسيت تدرسي الفترة دي خصوصاً من بدايتها من 1919 وثورة 19 الأونية كانت دور أساسي وكانت تلعب مهمة جداً طبعاً الأونية الوطنية تحديداً رح نيجي نصنا في الأونية من ألف تسعمائة واحد لي بداية الدراسة لأن هي بداية عصر توصيل ال الأغاني أو تسجلها على ال الكبائات بعد كده الأسطوانات الثلاثة ميلي ثم الأسطوانات الخمسة ميلي فبداية عصر التوصيل أول ما بدأ أسمع قبل كده أنا ما أدرش تمام ااا نحن في الفترة بداية ال بداية القرن سيد دروش ما قبل 1919 هنتكلم ان الاغنيه كانت بتحمل الطابع الملكي شويه عبد الحمولي وكمال الخلعي والناس دي كانت متاثره جدا بفكره امانيا لالالي والتركي يعني هو الشكل التركي او الشكل المهشه اه بالظبط فلما جاء سيد درويش ابتدى يعمل حاجة لطيفة جدا. ابتدى يمصر الأغنية بالزبط. يديها الطابع المصري بالكلمات وبالألحان فابتدى الناس اللي في الشارع تردد الأغنية الوطنية ويمكن الناس كتير قوي ما تعرفش أن دور الأغنية الوطنية لا إحنا بنحب الأغنية الوطنية وبنرددها من أيام الفرعنة وإلى الآن يعني أغنية وحويه وحوي هي في الأساس أغنية مصرية قديمة اتغنى بيها المصريين بعد فوزهم على الهكسوس. للملكة ايحاء اللي وحدت الشعب المصري وحربوا الهكسوس وانتصروا عليهم بعد وفاه الملك احمص. فدي اغنيه وطنية انتقلت لاغنيه تراثيه تمام مع الوقت وبعدين ابتدت ان هي في العهد الفاطمي تتمحور وتتقولب لغاية ما وصيت لنا او بقينا نسمحها دلوقتي تبع الاغاني الدينية بس هي في الاساس اغنية وطنية يعني المصري القديم بيحب الاغاني الوطنية وبيحب وطنه الوطن بيردد الاغاني الوطنية فدم تداد فدم تداد دفع عروقنا ده في, في دمينا. سيد درويش اعاد الحياة في عروق المصريين بالاغنية الوطنية فابتدى يديها رقم واحد الهوية رقم مقاومه الاغنيه الوطنيه مع مم. سيد درويش اخذت طابع المقاومه مم. لما تم نفي الزعيم سعد زغلول بعد ال... في 1919 تمام بعد الثوره حصل ايه المصريين تحايلوا طبعا على الموقف يا بلح زغلول امسكني بقى <تصفيق> لو قادر تمسكني انا بغني ما, ما بتكلمش في السياسه هم حرجوا التجمعات حرجوا الكلام في السياسه الاغنيه الحاجه الوحيده الفن الوحيد اللي قدر يتغلغل ويعمل مقاومه مم. مع الناس فمن خلال الأغنية سيد درويش قدر أنه يوصل كل القضايا الوطنية ويتكلم عن مصر بشكل مختلف هنوقف مع سيد درويش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أم يا مصر مصر دايماً بتنديك قد بنصري نصري دين واجب عليك يا مصري مصري دايما بتناديك قد نصري نصر دين واجب عليك في الفصل الثاني من كتاب الأغاني أستاذة بستانت حسين اتكلمت عن الألوان المختلفة والنماذج المختلفة والقوالب الموسيقية المتنوعة الخاصة بالأغنية يعني اتكلمت عن المؤشح والدور والتطوقة والفرق بينهم والمونولوج الغنائي والفكاهي لأن في نوعين والموال والقصيدة والديالوج كلمين أكتر اكتشفتي وكان سهل أن أنت تلاقي مصادر لهذه نوعية من الأغنيات خصوصا أن أنت تكلمي على بدايات القرن؟ بدايات القرن أنا لما جيت أدرس كمادة ابتديت أعرف يعني إيه مثلا موشح خلاص وبيكون من إيه وإيه الطابع اللي غالب فيه يعني مثلا أنهي عناصر الأغنية أو لو أنا حسمع هيبقى هو الغالب م. ابتديت اكتشف أنه هو اللحن لانه ده اقدم حاجه جات لنا ده كان اساسا الموشح هو يمكن الفن الوحيد اللي لسه متبقي من حضاره الاندلس تمام فالناس كان زمان عندها وقت وعندها عايزه تستمتع فبتستمتع بالمزيكا خلاص فهو استعراض اكتر للحن بيتكون من دورين وخنه يعني بيشمل الموشح فن الدور تمام دورين وخنه اا ابتدت اسمع ابتدت اجمع اه اه طبعا م م الفن ده اندثر فكان مثلا اسمع موشحات سيد درويش يمكن سيد درويش في, في الماده الفصل الثاني سيد درويش احنا ليه سيد درويش لانه غنى تقريبا كل, كل حاجة. حاجة كل حاجه طبعا. ولحن كل حاجة مم. فمن هنا برضو عبقريه سيد درويش بتديت أسمع بتديت ألاحظ مثلاً على موجود لا فعلا ده مش موجود يعني هكتشف مثلاً هقول حضرتك معلومة إن فن الطقطؤة في طقطؤة وحيدة بتتغنى إلى دلوقتي يعني الطقطؤة مذهب وكوبلي مذهب اللي هو الاستهلال وبعد كده الكوبلي بس الكوبلي ما بيترددش المذهب هو اللي بيتكرر بنحب أيام <متدأ> بتاعت مصطفى أمر حنحب أيامنا ليه؟ لأن بداية أو افتتاح الأغنية هو اللي بيتكرر فدي تقطوقة مش أغنية <متدأ> لما ابتدت أدرس خدت ابتدت أعمل كده دعائق طب إيه من القديم آه آه تقطوقة عشان الناس تبقى مقربة التقطيق <متدأ> هتلاقي أشهر الحاجات اللي اتغنت الحاجات <متدأ> اللي اتغنت خلاص، تقطوقة. مم. أشهر حاجات أو أغلبها تقريبا تقطوقة. أغلب تقطو... سيد درويش يمكن مش حضرني حاجة أنا حضرني من الجديد الإجزامبل ده. بس أكتر حاجة أكتر فن انتشر وأكتر حاجة اتمحورت فيها الأغنية كان مم. فن التقطوقة لأن الناس كان سهل إن هي ترددها. طبعاً. طيب نيجي للموال. الموال ممكن يكون يعني ارتجال وأقرب للفن الشعبي أكثر. أقرب للفن الشعبي وهنا الاستعراض مش باللحن الاستعراض بالصوت فدايما الموال حيتضمنوا يا يا عين مم. عشان كل واحد يجود بيها مم. ا فهنا الاستعراض للصوت ال الموال الى الان موجود مم. يعني فن الموشح انتهى مم. بس فن الموال الى الان موجود وبيعمله كتير من المطربين مم. بس طبعا تطور مع تطور الزمن بقى له مثلا هو كان في الاساس كله ارتجال خلاص دلوقتي بقى عندي لحن ثابت برجع له خلاص بقى عندي ممكن ان انا اغنيه ادخل لها أدخل فيها جزء من الموال وارجع تاني لصيغه الاغنيه تمام ف ده من القوالب اللي تأثرت واللي تغيرت مثلا في تطور الأغنية بس ستيل موجود إلى الآن. المونولوج الفكاهي والغنائي كمان يعني بعض الناس بتقول ان معظم اللي بيتغنى دلوقتي تقال عليه مونولوج. أقول لحضرتك ليه؟ الأول المونولوج الغنائي ده قبل المونولوج الفكاهي وحنعرف الفرق المونولوج يعني انا حالة نفسية بستعرضها خلاص ده جاي من فن الأوبرا خلاص فأنا بعرض حالة نفسية حالة دراما طول ما انا ماشيه في تصاعد وفي ذروه للاحداث تمام فهي حاله ما بتتكررش هي عامله زي القوس او عامله زي البيك خلاص حاجه لا تؤدي الى حاجه ما برجعش تاني، خلاص أم كلسوم غنية المونولوج في مثلا إجزامبله زي رأي الحبيب م. تمام؟ أغلب الأغاني دلوقتي اللي بيغلب عليها الطبيع السريع ما برجعش لا بكرر اللحن ولا بكرر الكلمات ممكن جدا يتقال عليها مونولوج بدل فيها زروة للأحداث أو فيها حالة دراما أنا عايشها يبقى مونولوج المونولوج الفكاهي هو طبعا اللي فيه نقد اجتماعي وفي يعني سخرية من السلبيات ده بدايته مثلا ده تحريف للمونولوج مع ظهور فن السينما وش التابلين و و و فابتدينا يظهر مثلا مونولوج شكوك اسماعيل سعاد محمد ومن قبل كده من قبل, قبل ما معتقد في كل الملاهي الليليه اللي كانت منتشره في الفتره دي وكان في بديعه مصطفى وكان في فرق غنائيه كتير كان المونولوج جزء مهم جدا من الفقرات اللي بتقدم بالزبط. قبل الغنى او الرأس كان المونولوج ليه مكانه مهمه جدا مونولوج الفكاهي فده دا دا شكل مثلا موجود مم. من الاغنيه بما اننا اتكلمنا عن المونولوج اسماعيل ياسين هو واحد من اشهر الفنانين اللي قدموا فن المونولوج هو طبعا وشكوكو كانوا عاملين حاله رائعه ولكن حنقف النهارده مع اسماعيل ياسين وكلنا عاوزين سعاده <تصفيق> تلمع واحوش في الفلوس لما حذيت النبي كل ما امشي في اي حته ابتسام واللي يمسح لي باحترام واللي يستلم لي فلوس واللي يعمل بهلوان واللي يفتح لي واللي يفتح للمكان كل دي كانت اولا بفكره مش باصله او اراده اي ضحكة ابتسام عليها او لا تبقى من هي سعاده قول لي يا حد السعاده قول لي قول لي دي طول من فينا انت انا دي بس فيني مويه احسن او نوال ناصره ثم ابتسامه وفوق قوام صافي في شرق الجمال الهوى شعل الفؤاد باللهيب وبهذايا الظل فهاديلك لطيف وانصافي النار الانين لما بدلت الحنين قال اللي يمين ان اكون مخلص امين بعد حلفان بيوم شفت الحبيبه ويا واحد والاكانه انه صاحبي وهي عارفه الحال تبقى بين هي السعاده قول لي يا قحط السعاده قول لي قول لي قول لي قول لي إذا تكلمنا عن الموشحات وزي ما أستاذة بسانت ذكرت هو كان من الألوان المنتشرة جدا في بداية القرن ولكنها ابتدت تندثر وترجع الوراء ولكن كان في فترة إحياء لها في الستينيات الكلام ده دقيق وفرقة الموسيقى العربية وعبد الحليم, عبد الحليم نويرة إزاي استعادوا هذا الفان مرة تانية وبتدوا يعيدوه من خلال حفلات هل ده فعلا خلال الناس ترجع تتذوقه تاني ولا لا؟ ده تمام وسليم بس طبعا ما تقدمش بالشكل اللي كان عليه في بداية القرن اه يعني كان في تطوير بقى. اه طبعا في تطوير لان فن الموشح هو فن جايلي من ثقافه الاندلس من الموشحات الاندلسيه اساسا فكان اذا هتكلم عن طول الموشح الزمني لا م. طبعا كان هناك أطول إذا حتكلم على الجمل أو اللزم اللحنية م. اللي كان فيها الموشح طبعا هناك كان أطول لأنه كان أساس الموشح إن أنا بستعرض اللحن م. يعني بس اللحن بيتكون من دورين وخانه في كل مقطع طبعا أنا في كل مقطع من الدور بيتكون من لحن مختلفه فكان الأساس استعرض اللحن طبعا أنا لما أجي أعرضه في الستينيات مش هعرضه مثلا مش هعرض أعرض فتما تطويره يعني فتم بيقال تطويره بما لا يخالف آه. إن هو فن موشح بس بعد ذلك أنا مش حاجة ألاقيها يعني خالص يعني دلوقتي بز... مش موجود تماما تقريبا آه ما فيش إنتاج إطلاق يعني في الجديد عمرت ما شمعت حاجة خالص. ممكن يتقل عليها دي شكل من أشكال الموشح خالص. هو كامل أوصاف تجربة يعني قدمها عبد الحليم حافظ وطبعا لحن محمد الموجي كلمات مجدي نجيب وبداية الأغنية فيها استلهام من الموشح هنقف معاها ونرجع مراتك كامل الْأَهْلِ صَابَ <mister tumors> علموك موتسرت تغني علي موتشو بالحبايب علي موتسرت لي علي موتشو بالحبايب الحبايب بنسمع أكيد يعني بنحاول نحنا نكتشف ونفهم أكتر من خلال دراسة مم. بسانت عن الألوان المختلفة للأغنية والأشكال المختلفة وإيه اللي باقي منها لأن كتير منها ممكن يكون اندثر مم. يعني إحنا دلوقتي تكلمنا عن التقطو أو تكلمنا عن الدور والموشح ما تكلمناش عن القصيدة لأن القصيدة كمان كان لها مكانة كبيرة وإنتي ذكرتي زي يعني أم كلثوم كانت بتقف على المسرح وتغني باللغة العربية هي ويرفصتها قصائد مهمة جدا والجمهور بيتلقاها بسلاسة وسهولة بس. الديالوج كمان أوه. وامتى ظهر واهم النماذج اللي انت رأس لديها الديالوج احنا بنتكلم دلوقتي على بداية تغيير وبداية انفتاح وبداية تجديد لشكل الاونية فظهر عندي هو تطور للمونولوج بس بحالة حد ثنائي ثنائي تمام ابتدى يظهر الثنائي ده بغني وبرد عليك بعمل حالة جديدة تمام فالفكرة ده هي ابتدت ان احنا نطوحها في تطوير الاغنيه من حيث الشكل ومن حيث الأداء تمام ابتدى برضو من حيث ان انا بدي المطرب والمطربة نفس المساحة ومع تباين الأصوات لان اكيد في اختلاف بين صوت المرأة وصوت الرجل في الطبقات حتى فابتدى هنا اللحن يتطوع ان هو يحمل صوتين مختلفين او متبينين فابتدى برضو التغيير والجمل اللحنيه بتختلف م. كل ده ابتدى ان انا يؤدي لي شكل جديد للاغنيه م. ان انا عندي شكل الاغنيه هيتغير عن الشكل المالوف وفي حاجات لازم اعترف ان هي هتقف تماما زي ما قلنا الموشح وفي حاجات حتى لو انا جيت اعيدها مش هتبقى موجودة يعني مثلاً لو هتكلم على فن ال الدور لا فن الدور مثلا أنا هويت لسيد درويش بيكلم عن كورس وبيكلم عن مغني تمام أنا لو هتكلم عن التجديد أو إعادة يعني التوزيع الدور لازم يبقى فيه جزء الكورس لازم يبقى فيه جزء م -م. الكورس لما حجي أسمع أنا هويت بتوزيع الجديد لما صار إكبري وعلى الأخص فعلًا أنا أنا بحب بتوزيع مصري إكبري ما أقدرش أسمي دور لأنه ما عنديش كورس فما م -م. بقاش عندي الأساس هو تصنيف بقت أغنية مش دور بالضبط لكن أساس ال أنا هويت هي دور بالضبط أساسها ان هي دور فابتدى هنا إن أنا أغني وحد يرد عليها ابتدى إن أنا أشيل الكورس من حاجاته ابتدى كده فابتدى تتغير وتتطور شكل الأغنية خلاص على أساس ان هي توصل لي للألغنية اللي إحنا شايفينها دلوقتي تا فكرة تداخل ثقافات تانية ولغات تانية في الأغنية ده كمان موجود في أكثر من طب. نموذج عندنا في تاريخ الأغنية وذا اتسمى في فترة الفرانكو أраб صح كده فكرة ان أنا الأغنية في التحديد في جزء الفرنكو وأراب الأغنية فن متعلق جدا بالإنسان وبالمجتمع وبالبيئة لما أنا يبقى عندي جاليات أجنبية كتير في نفس البلد م -م. خلاص عاشت وتطبعت وتمصرت بالطبيعة المصرية طبيعي إنها تغني جزء بلغتها م -م. وجزء باللغة المصرية. يحصل المزج ده. مزج. م -م. ومش هيحصل المزج في الكلمات وبس أو في بأداء غريب وبس لا هيحصل المزج بين آلات وبين الحين مختلفة فبدأ ان إن أنا أخرج شوية أو بتبتدي تتقلص شخصية أو هوية الأغنية المصرية زي اللي كان عاملها سيد درويش والمقامات تبتدي تختلف وال أو القوالب الغنائية تختلف م. أروح لمنطقة تانية م. بثقافة تانية بتطور جديد للأغنية عن طريق التداخل مع الثقافة فن الأغنية يمكن اول وأقدم فن ظهر على سطح الكره الأرضية عن طريق التداخل مع الطبيعة مم. فطبيعي جدا لما أنا طبيعتي المصريه تتغير والاقي جاليات وثقافات مختلفه غنيتي المصريه اللي انا عارفاها ان ده بيتكون من كذا ان اللحن هنا كذا ان انا هنا هرجع للمذهب ان هنا الكبلي بيتغير لا بتتغير مم. بتتأثر, بتتأثر بالزبط كده. فهنا التأثير بالثقافات المختلفة خلق لي حالة مم. خلق لي غنى جديد خلق لي لحن جديد مم. غير لي في شكل شكل الأغنية عن ما كانت. وده اللي شجع يعني موسيقيين وملحنين كبار جدا زي محمد فوزي اللي هو واحد من الموسيقيين المجددين وشديد المصريه ان هو يعمل حالة مختلفة جدا من خلال أغنية مصطفى يا مصطفى غناء بوب عزه La salsa de tomate, cheri, I love la salsa de tomate, Mustafa, ya Mustafa, Ana Bahel bah, ya Mustafa, sabas semin pelatari, pero a ti ni ya Mustafa, ya Ibn Serhan. Khamira agami walefe alqiran, wamaiki kepo kepo yeshabala kepo kepo, wamaiki kepo kepo yeshabala kepo kepo. Ya Mustafa, ya Mustafa, ana baheh ba ya Mustafa, sabas nimfe akarin, Quand je t'ai vu. Quand je t'ai vu sur le balcon Tu m'as dit monte ne fais pas de façon Chérie je t'aime, chérie je t'adore Comme la salsa de pomolo Chérie je t'aime, chérie je t'adore Comme la salsa يعني كنا معجبين جدا بالاغنيه وبالتصوير الاغنيه نادر جدا ويعني سعداء ان احنا بنشوفه بعد ما اتكلمنا عن الالوان المختلفه دي فلازم كمان نتكلم عن الدواتو العربي الاجنبي اللي كان مهم جدا ان هو بيبقى فيه مشاركه وفي تداخل وفي نماذج كتير جدا وده استمر الحقيقه يعني الدواتو الغنائي بالشكل ده استمر لغايه عمرو دياب بالظبط كده ويمكن وتامر حسني وحكيم عمل برده حاجه اعتقد برضو مم. بس الفكره ان انا طبعا شعبيه عمرو دياب هو اللي افتتحها في في, في, في في القرن ال والعشرين او في اه في اول الالفينات ان هو مثلا يعمل الاول عمل مع شاب خالد مم. فطبعا شاب خالد بعد الديت دي واحنا مش فاهمين يعني ايه ديت دي ابتدت اسمع اغنيت راي ابتدت اسمع عبد القادر ابتدت اعرف يعني ايه اغنيت راي تمام ابتدت يعرفني ثقافات تانية م. لما ابتدت غنى مع الانجيلا تقريبا الديو باليوناني انجيلا ديمتريو ايه فابتديت هنا أعرف يعني إيه الثقافة يونانية ابتديت أسمع مزكية زوربة تذا هنا يحصل نوع من أنواع التبادل الثقافي ابتدي ان الناس دي تعرف ايقاعات شارئية ابتدي حصل مزج بين الثقافات. الأونية كمان مش دورها ان انا بعرف في الناس. بس لا أنا يمكن السنجل الواحد اللي بيتكلف حوالي في الرنج خمسين ألف دولار. الشركات نفسها عشان أعمل دعايه أعرف نفق. أعرف مثلا عمر الدياب ها. بالثقافة مثلا اليونانية. حصرف قد إيه في الألبوم إنما لو عملت ديو حيبقى أرخص وأوفر وأسهل مم. ويتغنى في البلدين في البلدين دا تبقى ده مكسب بك تبقى ده الفقافي بالأغنية طبعًا. وحاجة منتشرة وحاجة فعلا نجحت ويمكن ال إحنا استفدنا من التجربة دي من أغنية الرأي اشتقينا منها أغنية الراب من صورة الموجودة يمكن أغنية الرأي موجودة من القرن السابع عشر أو آخر القرن السابع عشر والرأي أو الرأي هي برضو كانت أغنية ضد نقدية بالضبط نقد أو ضد أيوة ضد الاحتلال تمام ومع ذلك أو صحبة رأي أو صحبة شخصية تدريت النهاردة فعلا أغنية رأي بتطلع بكده تحريف عن أغنية ال الرأي الأجنبية أو نيت الرب دلوقتي بقت كده فده برضو نتيجة عن تبادل الثقافات م. كل ده يعني الديو الواحد قدر لي اللي ما عملتوش ثقافات كتيرة على مرور كورونا صحيح طيب نقف مع عمرو دياب بما انها التجربة طبعا. الاحدث يعني بالنسبة لتطور فن الديو بين اثنين فنانين من بلاد مختلفة ونرجع مرة تانا يع التوزيع الموسيقي لعب دور مهم جداً في مرحلة بعد كذا يعني بعد تطور الموسيقى بشكل كبير يعني إيه دور اللي أنتي شايفة من خلال رصدك لتطور الموسيقى والأغنية اللي لعبه التوزيع الموسيقي لو مسموح لي أقول إن كل اللي فتحه ماذا واللي فتحه ماذا تاني خالص التوزيع الموسيقي خلق لي حالة جديدة أو خلق لي الأغنية الشبابية يعني مثلاً هتكلم عن ثورة في الأغنية كانت بداية من ظهور التوزيع الموسيقي أو التوزيع الإلكترونيك للموسيقى أو للالات <تصفيق> أكتر حد عمل ده وأكتر حد حرف في الأول حميد الشاعري. بس من قبل كده كان عندنا. كان استاذ زعاع علي سمعيل. علي سمعيل واندريه رايدر مم. من قبله يعني. إنه كان موجود. بس بالشكل ده وبالتوزيع ده والاعتماد الأساسي يكون على التوزيع سواء للأغاني القديمة أو أغنية جديدة من أيما على التوزيع معين. إن التوزيع هو اللي بينجح الأغنية أو لا. التوزيع هو اللي بينجح وإلى الآن يعني دلوقتي بقى سهل قوي ده توزيع مين توزيع فلان أو توزيع ف... يعني بقى كتب كلمه توزيع وكلمه الالحان لوحدها ابتدى ده يظهر بشكل اساسي ابتداءا من مرحله التسعينات او الاغنيه الشبابيه او الظاهره اللي كملت معانا ونجحت وقدرت تواجه كل الصعوبات اللي قابلتها في الاول ان التوزيع الموسيقي ده حاجه مهمه ان ده تيمه العصر ان ده اللي بيدي روح الاغنيه يمكن لو ما كنا بنتكلم على دور أنا هويت اسمعيها بتوزيع سيد درويش وبالتيمة البطيقة واسمعيها النهاردة مثلا أنت ما بتسمعيهاش بالدور أو بالشكل الأساسي بالقلب الأساسي اللي تغنيت به بس حتى هنا فرق التوزيع الموسيقي <تصفيق> قد ايه ممكن يغير في كل حاجة في كل, في كل تفصيلة وبعدين مش يغير لي وبس يناسب بتيمة سريعة للحياة يعني تقدري تختصريها أو تختزليها مم. فبقت هنا لما بتتلعب صح بتتلعب بذكاء شديد وتفرق جدا في الأغنية حميد الشاعري زي ما حضرتك ذكرتي هو اللي يمكن اثر في هذا المجال في الفتره أو سنوات الاخيره وعمل طفره حقيقيه في مجال توزيع الموسيقي هنوقف مع نسمه صبا في فصل مهم جدا مخصصاه استاذه باسنت للكلام عن الفرق الغنائيه الفرق الغنائيه في مصر ممكن تكون بدات فتره متاخره شويه وده في الستينات يعني آه. قبل كده ما رصدتيش اي فرق غنائيه يعني يمكن كان في مسرح غنائي يعني مسرح اوبيريتات الغنائيه واللي بتتعرض يعني ابتداء فكره الفرقه الغنائيه دي اخذت مراحل كبيره قوي عشان يظهر عندي فرقة كلها بتغني بدايه فعلا بين المسرح الغنائي جورج ابيض الأوبريتات طبعا سيد درويش كمان الاوبيريتات الغنايه طبعا كلها بعد كده شهرزاد والعشره الطيبه و... بعدين ابتدى يبقى عندي شخصية الفرقة الموسيقية اللي اتخذت برضو من المسرح الغنائي مم. واول واحدة عملتها هي السيدة منيرة المهدية وهي بالمناسبة اول سيدة تقف على خشبة المسرح وتغني مم. بتعمل فرقة, فرقة موسيقية ملازمة لها تدى الموضوع ده ينتشر مع السيدة أم كلسوم والأستاذ عبدالوهب بقى في فرقة موسيقية مصاحبة الفنان واحد مم. بعدين ابتدينا طبعا الانفتاحها رجعتاني واتكلم على تبادل الثقافات مم. بره في الستينيات ابتدى البيتلز وا وا وا فابتدينا نتاثر ابتدى بدايه فكره ال الفرقه الموسيقيه تظهر في فرقه الثلاثي سواء الثلاثي المرح الثلاثي الديني و و فانا عندي هنا بقى حاجة اسمها تريو يعني طلعت من قالب الدويتو لقالب التريو تلاتة مم. بس بيغنوا مم. لسه ما بقاش فيه اكتر من كده وحققت نجاح وحقاية في الفترة دي وحققت نجاح جدا كبير مم. جدا في الفترة و... دي ويمكن السلاسي المرح كتاب لهم يعني الكلمات شعراء مهمين جدا والتوزيع طبعا موسيقى. يعني علي اسماعيل وهو طبعا كان عشان برضو جزئية توزيع التوزيع للموسيقى. اللي طب. نجحهم التوزيع طب. وبعدين انتشرت فرقة الفرق الموسيقية في الستينيات مع الستيني الصور التلفزيون التلفزيون عشان, عشان بس بقى ليه علاقة بالصورة بقى كمان بالظبط إن بما انك كلمتي عن الثلاثي المرح عشان ما نخفش كمان يعني نعرف صورهم بالظبط حلاوه شمسنا هنوقف معاها ونرجع مرة ثاني حلاوة شمسنا وكف الضللنا حلاوة شمسنا وكف الضل We're chasing the sun, زي الاغنية ممكن تكون مؤثرة جدا وتفضل كل السنين دي يعني كنا بنتكلم خلال الفصل ازاي مم. ممكن اغنيه تكون دعاية لمكان او تورينا يعني بلقص الولادنا برضو في نفس الفيلم بالزبط. بالزبط. النهاردة أنا لو أخذت، زى ذا يتم تسويقه كمان؟ زى يتم تسويقه م. يعني الأسر بلدنا من أعلى الحاجات السياحية سواء اللي نسوى البرا لأنها برضو تتعرض في مهرجانات برا الأسر بلدنا بالأغنية م. زي ما اتكلمنا على ديسبيسيت اللي علت نسبة السياحة في فرنسا طب أنا ليه كل الأغاني مثلا مع مونيا إسكندرية أو المصرية أو الكدا ما يتصورش بطريقة لطيفة وعمل دعية لمصر لو وأنا بتكلم على جذب سياحي أو بتكلم على السياحة وتتحط في في مهرجانات مهرجان القاهرة السينمائي نجوم من بالأغنية ليه لما اجي اعمل حملة ضد الادمان ما عملهاش ما فيش ولا حملة تعملت ضد الادمان باغنية. طب ما نعمل حملة ضد الادمان باغنية ونشوف الفرق قبل وبعد. آه. اذا حتكلم على كده التجربة دي اتعملت فعلا بس على الموسيقى. تجربة السمستا عملتها فنزويلا في سنة سبعة وسبعين جابت كل الناس اللي هي معرضين للإرهاب وأن هم يتحولوا لمجرمين وخلتهم يدرسوا ويعزفوا مزيكا الناس دول طلع منهم أشهر ناس عزفوا في أوركسترا في العالم وبقوا يجيبوا دخل البلدهم إلى جانب أنهم حد تماما من الجريمة تجربة دي تم تطبيقها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمن طرق منع العنف كانت بتعالج يعني أمراض بالزبط. اجتماعية في المجتمع بالزبط يمكن المايسترو سليم سحاب عملها في كورال أطفال الشوارع تداء من 2012 صحيح. وفعلا إحنا لو حنلاقي دلوقتي مش حنلاقي أطفال الشوارع زي ما كانت في مثلا لغاية 2010 أو حاجة فزي مم. ممكن الفن طوع فياقه تحديدا تاثر فن الاونيه كمان مم. طب طيب. نرجع للفرق مرة طيب. تانية وحضرتك قلتي البيتلز كانت ليها دور في انها اثرت ولفتت انظار الناس ان في حاجة اسمها فرق جنائية جه في مصر بعد كده لي بوتيشا والجيتس واكتر من نموذج يعني آه مهمين بلاك كوتس كمان لكن فرقة المصريين والاصدقاء يمكن هم الاشهر المصريين والأصدقاء في مرحلة السابقة. والثمانين. اه والفرقة. إحنا في مرحلة الرواج أو توهج الفرق الموسيقية وبعد الموسيقية. عدين إحنا منتكلم إيه البيتلز اللي أخذها كلهم حتى تأثرهم بالثقافة الأجنبية. م. كان يعني واضح. حتى المسمى واضح صحيح. سواء فيلون المزيكا نفسي حتى المزيكا حتى في الغنى واضح جدا التأثير طيب أنا دلوقتي ابتدت الهوية تتمصر تاني وبتديت أنا عندي فن تلفزيون فابتديت أتعامل مع الصورة يمكن فترة السبعينيات والثمانينيات كان ظاهر فيها جدا فرقة المصريين الفرقة مواء لإنهم ابتدوا يصوروا الفيديو كليب والأغنية م. ب بطريقة مختلفة تجذب المشاهد. إلى جانب طبعًا إحنا بنتكلم عن محتوى محتوى محتوى محتوى بس تجذبهم يعني فعلًا تظلم جدا قلة تمانينيات في الغناء. لأن الناس كل مسارها راح على الصورة. ابتدوا يتواكبوا مع العصر. و يعني وبعد ما توهجت الفرق دي جدا جات اختفت جات اختفت في التسعينيات تمام. مع التوزيع الموسيقي ليه لان الناس ابتدت تتشد بحاجة تانية خلاص الصورة بقتنا الفردي البورجة. بقى هو المنتشرات طيب مع فرقة تسانت حسين ذكرت في كتابها كتير من التفاصيل وبرغم انه هو كتاب يعني عدد صفحاته قليل <تصفيق> <أوليه الـ> 136 <تصفيق> لكن مليان تفاصيل وتكلمتي عن برامج اكتشاف المواهب وتأثرها وتكلمتي عن ادوار مهمة جدا متعلقة بصناعة الاغنية زي دور النقاد على سبيل بالزبط. المثال طبعا كتاب والملحنين والموزعين والمطربين ولكن النقاد ودورهم بالزبط. المفترض انه هو كمان يكون بيوجه او بي بيرشد يعني أو بيقرخ كمان, كمان عشان وقتنا يعني في الوقت اللي فاضل إيه اللي واجهك من صعوبات وانت بتحاولي ان انت تقدمي هذه الدراسة تناولت كتير من التفاصيل مرينا عليها بسرعة جدا بداية لو هتيجي تتكلمي على الأغنية لو هتيجي مثلا أعملي سرش على الانترنت الأغنية في القرن العشرين هيتلعلك أغنية حد عمل ميدلي عشان تلاقي مادة بحث تقريبا ما فيش ماده بحث معلش مصادر ما فيش مصادر موثوق بها، فانت بتبتدي تتعلمي ألف به من اول مثلا تقري كتاب 600 صفحه بيتكلم عن الترب والعرب هذكره مثلا في هامش مش في متن صفحه م. ونص خلاص بس عشان أبتدي اعرف م. الامانه العلميه تقتضي كمان ان انا انا عايز احط ايه لمين وايه يعني م. انا دلوقتي بقرخ الاغنيه يعني تنتقي بشكل عشوائي لازم يكون ليها ولازم سبب. أكثف أو يعني م. يمكن حضرتك قلتي ان انا فعلا كتاب مليان تفاصيل كتير صحيح. جدا صحيح. وينفع كل تفصيله اكتب عليها عشرات المقالات م. بس علشان اقدمها لي قارئ عادي أنا عايزة يهتم بالفن الأغنية وعايزة انور له أنت اقرأ كتاب الأغاني ده هتعرف يعني ايه أغنية هيبدأ هو كمان يبحث هيبدأ يسمع يتذوق يتذوق بشكل مناسب يعني احنا اعتقد مناسب جدا اللي احنا بنقوله ده فكرة الاستمرارية اللي قدمتها باسانتة من خلال الكتاب ودور وتأثير الأغنية ان المصريين احتموا جدا بالأغنية كمان الوطنية وزي ممكن يكون لها دور في حثهم على المشاركة ابلغ دليل هو أغنية حكيم الأخيرة أبو رجوله اللي ليها علاقة بالانتخابات وبما اننا في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية فهنوقف مع حكيم نختم لقائنا عن كتاب الأغاني مع الكاتبة بستان تحتين لازم في جملة سريعة تقولي لي ليه بتشوفي أن الرقابة وده انت قلتيه من خلال كتابك هي ممكن تصلح حال الأغنية مرة تانية أو ترجعنا للمكانة اللي احنا بنتمنىها بالضبط الرقابة أنا بقول إن هي أساسية في الأغنية لأن أنا عايزة أوجه الشعب بحاجة معينة فلازم أفرد رقابة على الكلمات بتاعة الأغاني وعلى محتوى الأغنية وعلى محتوى الأغنية بتقدم إيه م. عشان أوصل بيها للهدف المرجو م. عشان أرفع بالزوق العام بالأغنية مش الزمن هو اللي بيغربل وفي الأشهر الجاية والله مش الزمن اللي اللي حقيقي بيغربل بس لو إحنا بنتكلم على نهوض مجتمعي ونهوض مجتمعي سريع فلازم أحط رقابة على الأغنية مش بتكلم على الرقابة البصرية لا ومش بتكلم على الملابس أنا بتكلم على المحتوى على كلمات الأغنية على ما تقدمه الأغنية م. الأغنية مثلا ممكن اعملها زي ما احنا شفنا ان انا بعمل بيها دع حملة انتخابية وبشجع بيها ان انا انزل الانتخابات فليها دور مف... فعال ولامس جدا الناس م. فانا من خلال ده لازم اكون اتعامل بحذر مع الأغنية الكاتبة والبحثة والقاصة بسانت <تصفيق> حسين بشكرك جدا على وجودك مع <تصفيق> معنا نهاردة <تصفيق> وبنهنيكي على كتاب الأغاني مرسي. دراسة عن الأغنية المصرية من 1901 حتى 2017 وان شاء الله تستمري في هذا المجال وتقدمي للمكتبة المصرية والعربية مزيد من الأعمال المتعلقة بالأغنية والموسيقى بشكرك جدا وبشكر شكراً. الإعداد وفعلا أتمنى أني أكون مفيدة للمشاهدين مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي وشاهدتم هذه الحلقه حتى نلتقي بكم يوم الاربعاء المقبل مع فنون الموسيقى لكم منا كل تحيه